لأيكم المفتون إن ربك هو آلم بمن ولعن سبيله وهو آلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلا في مهين هناظم الشائم من ميم من نائل الخير ما بعد ذلك زليم. أن كان ذا مال وبدين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُ سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا اذ اقسموا ليصرموا النا وَلَا ولا يستثنون فطاف طَائِفٌ طائف من ربك وهم نائمون كَالصَّرِيمِ كالصريم فتنادوا مصبحين ان يردو على حلفكم ان كنتم صارمين فانقلبوا وهم يتخافتون الا يدخلن اليوم عليكم مسكين وقد على حرج قادريين لما رأوها قالوا إِنَّا نظالون بل نحن محرومون قال أرسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاغون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبهلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون